تلك إ ذ ا ق س م ة ضيدا إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموها انتم و آ ب ا ؤ ك م ما أ ن ز ل الله بها من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 لا يغني من الحق شيئا يغني من فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إ ل ا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربنا اتنا في ا ل فكيف ك ا الله يعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر ا ل إ ث م والفواحش إ ل ا اللمن إ ن ربك واسع ا ل م غ ف ر ة هو أ ع ل م بكم إ ذ أ ن ش أ ك م من ا ل أ ر ض و إ ذ انتم اجنه في بطون أ م ه ا ت ك م فلا تزكوا انفسكم هو أ ع ل م بمن اتقى افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى أ عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى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 و ان ل م ت هو ى أ ا ه و أ ض ح ك و أ ب ي ك و أ ن هو أ م ا ت و أ ح ي ا و أ ن ه خلق ا ل ز و ج ي ن ا ل ذ ك ر و انثى ل أ من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 وثمود فما أ ب ق ى وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوهم أ ظ ل م و أ ط غ ى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى ف ب أ ي آ ل ا ء ر ب تتمارى هذا نذير من النذر ا ل أ و ل ى أ ز ف ت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا